وَأَتَعْكُم مِن كُل مَا سَألْتُمُهُ وَإِن تَعُدُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُمٌ كَفَارٌ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 نَك وَفُر الرَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا, ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ النَّاسِ تهوين